يضاعفه له أطعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستة في العلم والجسد والله يؤتي ملكم من يشاهد بقية مما ترك آل موسى يَمُوتُ بِالْجُنُودِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِكُم بِهِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غرفة لا شرهوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولم ما برزوا صبرا وسبتنا قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ان ظُلُمَاتٌ فَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نُنَزِّلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنْ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 پوت تین بہین تو من شا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا لَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقانا في صامنها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم نَوْفُلُ مَاتِ إِلَّا النُّورُ وَالَّذِينَ كفروا لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم كَبِينٌ مِنْ طَيْرٍ فَصُرٌّ مَا إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ مَجْزَأً ثُمَّ دَعَوْهُمْ, ثم دعوهم أن الله عزيز حكيم مثل الذين في الله يضاعف لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر قول معروف ومغفرة خير من صدقتي منولا پلو فد پتی بل منی بلا کل دوں سے کم کل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 اوقع عين فالا لم يصبها وابل فظل والله بما تعملون بصير ايت احدكم ان تكون له تن أصاب القبر وأصاب القبر ولو ومجد الصدقات فنعماهين وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من زيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك أودا ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغوا لا في سبيل الله لا يستطيعون طبن في الارض يحسبون الليل امنيا امن التعف تعرفوا بزي لا يسالوننا ماذا ان حافا وما دون وإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَا يَخَافُونَ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 يا وحور مريم فمن لن او موعظه من ربه فانتا فله ما سلف وامر الى الله ومن عاد فاولا تقوت الله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمذل الذي عليه الحق وليدك الله ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمنه وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهديل من رجالكم فإن لم يكونا رجليل فرجدوا وامرأتان منهم من الشوذا أن, ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يئب الشوذا اذا ما دعوا ولا تساموا والاو كبيرا الى اجل ذلك ام قسط عند الله واقوم للشهاده وحدنا فليس عليكم جناح إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بيلكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا فالوسو کم ولیم کم في الارض ل عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُفَصِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَن وَيَنزِلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّهْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالابْتِدَاءِ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 لا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً رَّبَّنَا لَا تُزِقْ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 والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله سديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التق تافئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل ليل رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 لذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أولبئكم بخير من, من ذلك للذين اتقوا عند ربهم زنات تجري من تحتها الأنهار نوا بس بلائی اللہ دین بيرينا والصادقين والقانتين والمقيمين والمستغفرين بالأسحاء سيد الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله للإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء فإن الله سريع الحساب فإن عدتك فقل أزدمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء غير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشروا بعذاب أليم أولئك الذين حرطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم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 فَكْ فَذاَا جَمَرنا ليَوِ الل ربَ فيِيهِ وَمفِي بكُلّ نَفْسَّا كَسَبَد وَ لا يمُون فَكَ فَإذاَا جََرنا ليَوِله ربَ فيِيِي بكُلُّ لا يُفلَمونُون والملك من تساء وتنزع الملك من من تساء وتعز من تساء وتذل من تساء بيدك الخير إنك على كل شيء ناری جیل ایسا گل من کا فری نو لیا فَإِنْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ وماوات وما في العقب الله على كل شيء قديم يوم تجد كل نفس من زوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه We go, oh, I am Finland. سميع علي إذ قالت المرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مأرورا فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني, فتقبل مني أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأمور وقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا دعا زكريا ربا وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبا إنك سميع الدعاء بيا عيا مفتق بكلمه من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غنم وقد بلغني الكبر والمرء يعا قال كذلك الله يفعل مَا يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا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 مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوعين إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت دَيْنِه اِذْ يَخْتَصِمُونَ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصادقين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء.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 كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيل موتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ الحواريون نحن أنصار كأوهن الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك الذين كفروا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 منوام آتی مینوال آیا مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من حدك فيه من برد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبنا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 اِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَدِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَلَا الْكِتَابُ تَعَالَى إِلَى كلمة نعبد إلا الله ولا نشرك به سيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون پی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 نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونكفرك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كما ينبلي لجلال وجيك وعظيم سلطانك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 اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وتقبل منا يا ربنا صالح أعمالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللہ میں ان کا فون تو ہے بھولا فوسا فون اللہ میں ان کا فون تو ہے بھولا فوسا فون اللہ میں ان کا فون تو <تصفيق> ہے انك عفو تحب العفو فافنا اللهم اجعلنا من تقاك من الله اللهم اجعلنا من تقاك من الله اللهم اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من تقاك من الله اجعلنا نو ب نو مزوجی من اولادی نامو تک اجعلنا من المقبولين اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم اللهم بلغنا ليله القدر يا كريم اللهم بلغنا ليله القدر يا كريم. لا تحرمنا اجرها يا الله لا تحرمنا رزقا يا لا تحرمنا الله لا تحرمنا رزقا يا الله لا تحرمنا المغفرة فيها يا الله واكتبنا فيها من أتقائك من النار اللهم ارحم طعفنا تجبر كسرنا وتولى أمرنا ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا مما يرضيك آماننا اللهم أحسن خلاصنا سين خلا صنان و اصل السخيمه صدورنا و اصل السخيمه صدورنا وارفع درجتنا وقبل توبتنا وقبل توبتنا واغسل وثبت حجتنا وحقق ايماننا ثق الموازيننا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا واهد أولادنا واشف مريضنا وارحم أمواتنا واغتم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتلم بها شعثنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا اللهم احقن دماء المصرين اللهم احقن دماء من من كل مکروہ شادام مکروہ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء احفظ مصر من كيد الكاهدين ومن عبث العابثين ومن مكر الماكرين ومن خيانة الخائنين ومن فساد المفسدين ومن ظلم الظالمين ومن ظلم الظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم ظالمين سالمين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 اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تؤننا اللهم اكرمنا ولا تؤننا اللهم انصر لنا ولا تمكر بنا اللهم انصر لنا ولا تمكر الاسلام واعز المسلمين وذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين اجعل بلدنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمن فيه بكتابك وتحكم فيه شريعتك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به من أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين